مو كل من فتح لك باب يهواك مو كل من فتح باب يهواك ولا كل من يكرهك بابه ينسد اكو مزدود بابه وقلبه مفتوح وكو مفتوح بابه وقلبه اسود اذا طشيت صاحبانك على الماء اذقلهم وفجواك يركض واخففهم يضب طاف على الراقي يروح ويا الجزر ويرجع الما <تصفيق> اذا محتار سافر تعرف الناس مينو يزت القطار ويوقف الزيد اكو شده بحبل ويقطعه ويروح وكم كل مشرف السك يمشد وكم مشيت قطارك عينه تحتار وباللحظه الاخيره وياك يصعد وكل شيء للمحطه ويا القطارات ودقها على قلبه و صدره ينسد مه. فرق بين اللي قدك بالمحطات وفرق بين اللي بناك بقلب محمد لا تامن بشر من طينه مخلوق بس 14 محمد الله مو كل من ضحك منه ترتاح تمناب الطبع كل ضحتين حد ولا تحقد على كل من يبكيك اذا دمعك افح صدقني تبر البشر دله و يفور بداخله الضين إذا يطفح دمع نيرانة تخمد ولا تحقد لا تحقد على الصعدة بل جناح معروف الصقر لو جنحة ينشد ومو كل من نزل يسمى مذلوله ولكن من صعد يسمى أكسو على القاع وكو نازل يضل وقم يصعد راسك منتصب أعلى من اليدين بس من السهل تتناوش عليك إذا عندك جبل فلهم يصعدون فارق بين الصعد والراد يصعد أكو يهد الجبل لو هد الجفوف وكو يهد الجبل لو شفين هد وعلى المبرد على المبرد كفر تنغرض السيوف لأن لا سيف قلبه ينحل وإذا عنهم رحل كلهم يخسرون شيني نفع السيوف بلايا مبرد وما يرحل ما يرحل جذب مخاف عمود ويضل السيف تالي بقصبة ينصد إذا تعزف لحن ويدمك إنسان لا تقطع كمانك صعبة ينشد مرات اللحن ما يطرب الناس ومرات البشر ذانا تتنسد ومرات اللحن تطرب لطرشان بس طبع ليزمعك زور يشهد على البلبل يقلك ملكار الصوت وإذا ينهج حمارة يصح قرد إذا حجيك حكم وتخاطب الناس كل راس على قدوياك ينشد لأن روس البشر عكس الفراغات كل ما تنترس تستوعب الزيد وإذا تحكي ويرد صوتك كما كان يعني ليستمع فارغ مجرد صوتك ما يرد الرسمة روس لأن بس بالفراغ الصوت يرتد وذا ضيمك كبر لا تحجي بالعين وتشوف الدنيا كلها بلون أسود منه بهذا الوقت ما غير الضيم حتى بيوم الأحد ماكو أحد لكن لا تظل تحسب توابيت انا قبلك علي صب أسود العد ارفعت راسي وقمت أحسب بالعراس على خشم السواد الأبيض امتد ولو غثن الطفل من منشفته بالعيد يشيلي بجروح ثوب ودمعه على الخد بس انا فرحت شال جت ومسح كل الدموع وراح عيد هل من الطفل يصبر على الضيم وطلع منه طفل ايمان ازين اريد اطرح قضيه وانتم اسلام اريد اسال جمعكم واطلب الرد بنيه وش قد معابد كذا على القاع منو اللي بيكم بنال معبد ما اقول كفر لو قلة إيمان لكن مهزلة وما إلها أحد لتلاذى الملاهي فتحة بالليل وبالعشرة جوامع كلها